السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون بِهِ والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الكرام أيها الكريمات نحن مع الدرس السابع والعشرين من دروس شرح جزء أبي عمر الثاني رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ومن المنقطع أيضا نوعان خفيان قل ما يوجد في القفاض للسنة من يميزهما فالنوع الأول مثاله ما حدثناه محمد ابن عبد الله المالكي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا فل قلنا يا في الأرض والصواب أسلم ابن عبد العزيز عن يونس ابن عبد الأعلى الصبر عن عن ابن وهد رحمه الله تعالى عبدالله ابن وهد قال وأخبرني مسلمة ابن علي عن عبد الرحمن ابن زيد هكذا في الأصل والصواب يزيد قال حدثني رجل عن النواس ابن سمعان الكنان قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصدعين من أصابع ربك فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيده أزاره هذا الحديث لو نظرنا لهذا السند نجد أنه قد عدى المبهم عدى المبهم من المنقص وجود إبهام في الإثناس عده من المنقص أين الإبهام؟ عندنا بابان في علم الرجاج باب المهمم وباب المبهن المهمن أي الذي أهمل من النجم محمد من محمد أسماء وهكذا أو تأتي لمجموعة كبيرة يقال لهم محمد بن عبد الله أفل فمن محمد بن عبد الله هنا؟ أو مثلا سفيان من سفيان أهمل من النسب هل هو الثوري أم هو ابن حماد هل هو ابن زيد أم ابن سلمة فهذا يقال المهمل أي الذي أهمل من النسبة لم ينسب ورماك المبهم وهناك المبهم المبهم الذي ابهم فلا يعرف من هو عن رجل من الرجل عن امراه عن عن عن وعرض الصفحه عن تابعي عن مصلم عن رجل رايته في الحج كل هذا مبهم ما يعرف ابهم و أصبح مبهما أي غير معروف عند الثامن ومنه قول حدثني الثقة فالثقة عنده مبهم بالنسبة لغيره وقد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عنده فعدى الإمام أبو عمر مجداني رحمه الله تعالى المبهم من أقسام لانقطاع فجعل أن قوله حدثني رجل عن النوافذ سمعان أنه من قبيل المنقطع وقال إن هذا مما يعني قل ما يوجد في الحفاظ للسنة من يمينزهما وهذا ما زلنا في النوع الأول تلميذ المبهمة لماذا لماذا كان تحديد المبهم من أعثر الأمور لأنه يحتاج إلى تتبع طرقين بل إلى شبه أحاطف النسل وقد يطل وقد لا يطل من الرجل المذهب هنا قد يعرف وقد لا يطل قال وأنباءنا أبو محمد الصقدي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن السمات قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو روح عقل عزيز بن موسى الأدواني قال حدثنا هلال النبي في الأصد أم أدواني هلال ابن حب عن البريل سعيد المرياس عن أبي العلاء وابن الشخير عن رجلين من بني حنظل من الرجلان مبهما قد يعرفان من سلاب جمع فرق الحديث والتعب وعنوان محاولة الوصول إلى ذلك وقد لا يمكن الوصول ونجد هذا واضحا في كتاب فتح الباري فابن حجر سعى للوصول إلى كثير من المبهمات وصل في البعض ولم يستطع الوصول إلى البعض ورجع وقال أما, يعني اما الرجل المبهم فلم أعرفه وهو منهو أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله تعالى عليه أهل عصره إلى عصرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يأتي لكثير, يعني لكثير من المبهمات وقل لم أعرفته. ما استطاع أن يميز ولذلك إذن قد قال قلنا يوجد في الخطاب من يميز ذلك من يميزهما يعني يميز المنقطع الذي لم يصطف الإثناب لكن هو به المبهم الذي ليس الله فهو هنا أيضا عن رجلين من بني حنظل من هما من بني حنظل خبيلة سبيرة من الرجلان قد يستطاع الوصول وقد لا يستطاع الوصول عن شباب ابن اوتر الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أحدنا أن يقول في الصلاة اللهم إني أسألك السبت في الأمور في نسخة السبات ونسخة التثبت الذي في الأصل سبت وعزيمة الرشد وأسألك سهلت في الأصل مرتين قلباً كليماً ولساناً صادقاً وأسألك شكر نعمدك وحسن عبادتك وأستغفرك لما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من ما تعلم الحديث الأول عند أحمد والنسائي وابن ماجة لكن من طريق بس عن من طريق لكن هو مثل بطريق عبد الرحمن بن يزيز عن رجل عن النواسي ابن سمعان وكما قلتم قبله قد يكون الحديث صحيحا من طريق ويكون ضعيفا من طريق لكن نحن نتعامل مع أثنيف هنا في الإثنان عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني رجل عن النواسي ابن سمعان عن النواسي ابن سمعان فهذا وشئه من فتر لجهالة الرجل الذي بين عبد الرحمن وبين النواس والرجلين النبيين بين أبي العلا وشد يعني هو هنا ساوى بين يعني جعل الإبهام نوعا من أنواع الانقطاع فهل المبهم هو الأنقل على الرجل والمخدثون اصطلحوا أنه المنقطع ما سقط ما وجد فيه صفت وهذا من يوجد الصفت لكن وجد الإبهار ولذلك ماذا فعل رحمة الله تعالى عليه يعني الآن هو جعل أن من لم نسمي بعض الوادي جعلهم لم ننقطع طيب هل هو يعني هل يعني الآن إصطلاع اصطلاع عند العمل مجدد ان المنطق ما فقط من اسناده راوم او اكثر او ما ابهم بعض رواده لكن عاد بفصل اخر وقال فصل وقد يرد الحديث وفيه اسناده وفي اسناده رجل غير مسمى وليس بمنطق عليكم صحب وذلك اذا قصر بعض الرواك عن تسميته وسماه خيره اذا كان بعض الرواك قصر وبعض الرواك ذكر لنا هذا المضهر اعتبر ابو عمر الداني رحمه الله تعالى ان هذا ليس من قبل الانقضاء اذا الإبهام على قسمين عند الدانس رحمه الله تعالى إبهام لا يعرف أو إبهام لم يستطع الوصول إليه كثير من أهل العلم فهذا جعله من قسم المنقطع لأن الحديث ورد بهذا الإسناد وهذا الإسناد لم نستطع الوصول إلى هذا المبهم إذن هذا من المنفضع لكن عندنا إسناد فيه مبهم إسناد فيه راون مبهم وأتى بعض الرواة وتم لنا هذا المبهم إذن بعض الرواة أبهمه وبعض الرواة لم يبهمه بل صرح به فالذي أبهم ولم يصرح به جعله من المنقطع والذي أبهم وصرح به عند بعض الرواب لم يجعله من المنقطع وقد يرد الحديث وفي إثنابه رجل غير مسمى وليس بمقصع لماذا؟ لأنه لم يسمى في رواية راون وسمي في رواية راون آخر يعني مثلا اخطيت على الزهري مثلا فالزهري قال عن رجل عن أبي هريرة في رواية ابن عيينة مر وفي رواية مالك قال عن الزهري عن سائد مصيب عن أبي هريرة رضي الله عنه إذن, إذن اتضح لنا أن هذا المبهم في رواية ابن عيينة هو من؟ هو سعيد مسيد في رواية مالك إذن هذا ليس من ببل انقطاع فكأن المبهم عند أبي عمر نداني ينقسم لقسمين مبهم ظل على إبهان فهذا من قسم المنقفة ومبهم سرح به يعني بعض الرواة قصر وبعض الرواة أفاد أن هذا المبهم هو قلان وقلان وهذا يقوم أيضا على ماذا على جمع الطرق وقد يرد الحديث وفي أثنانه رجل غير مسمى وليس بمنقطع, بمنقطع وذلك إذا قصر بعض الرواة عن تسمية وسماه غيره وذلك مثل ما حدثناه عبد الرحمن ابن عثمان ابن عفان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا سلام ابن مسكين قال حدثنا قتادة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة لم يسمي الرجل سلام عن قتادة. سلام ابن مسكين عن عن رجل عن أبي هريد في رواية شعبة في رواية شعبة عن قتاده سماه وقال عن عباس الجشن فحدثنا ابن عثان الذي هو عبد الرحمن ابن عثمان ابن عثان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن خيثمة وأحمد ابن أبي خيثمة هكذا في الأصل أحمد ابن خيثمة لكن الصواب أنه ابن أبي خيثمة وأبو خيثمة هو جهيل ابن حرب شيخ من الذي أكثر عنه جداً مسلم قال حدثنا أبي زهير بن حرب أبو حيثم قال حدثنا يحر بن سعيد مخطام قال حدثنا شعبة قال حدثني قتابة الحديث فالرجل الذي لم يسمه سلام هو عباس الجشمي فصار الحديث مسنداء وهذا النوع من, من المنقضع في الظاهر لا يعرف إلا الحافظ الفهم المتبخر المتبخر في الصمعة الكثير الرواية يعني عندنا في المنقضع نوعان النوع الأول ما وجد في إثناده رجل مذهل والإبهام إما أن نصل لهذا الرجل وإما أننا لا نصل إلى هذا الرجل فإذا لم نصل إلى هذا الرجل المبهم دقي على إبهامه إن وصلنا, إن وصلنا إلى حقيقة هذا الرجل المبهل خرجنا من الإبهام لكن كيف وصلنا إليه؟ بجمع الرجل إذن ما يعرض إلا بتعدل وكذب واضدهاب فيحتاج إلى حصاب كبار طيب هذه واحدة الثاني أن المبهم الذي لم نصل إلى تسمية يبقى على إدهامه والمبهم عند الدانين رحمه الله تعالى يبقى على أنه من أخسام المنقطع أنه من أخسام المنقطع إيه؟ نعم حدث يعني وامر الصباح وامر الصباح يعني, يعني استطعنا الوصول الى هذا المبهم وحدده اهل العلم طيب ويخرج منه لكن ايضا يعني في حال ابهانه كان يحفظ لليم اطرق فما وصل اليه بيوس لكن هو في الظاهر يعتبر عند الدانية رحمه الله تعالى يعتبر منقطعا لانه ما زال هذا الرجل لا يعرض كأنه لم يوجد كأنه لم يوجد يعني ويقفت ان الابهان في وعدم وجوده يستويان يستوي, يستوي إبهام الراوي الراو مع عدم وجوده ثم ليس شرطا أن يكون الحديث بهذه الكيفية صحيحا أو ضعيفا إنما المسألة يعني المسألة يعني أنه مثل بشيء وأن الانقطاع هنا لا يعرف يعني لا يعرف ولا يوصل إليه إلا بعد شعب وكذل ودد ودد فمن الرجل الذي روى عن النواسف مسمعان هل هو أبدريخ الخولان ومن أين عرفت إذا لابد من تتبع الطرق طيب. في الرواية الثانية هو ادات الجوشن اذا لابد من جمع الطرق وتدبرها وهكذا نعم <تصفيق> اذا <نادم>. لو ايش <تصفيق> نعم هل يقول يعني هو اعيد يعني تصاحب يعني يعني كيف يعني, يعني انا طيب وصلنا الى محمد بن سيرين طيب كيف يوضح طيب هنا, هنا عن رجل هل قال عن رجل من الصحابه ام عن رجل عن رجل فقط يكون مبهما هذا على السند يحكم على السند لا يحكم على الحديث أنت تعلم أنه خرقا كبيرا بين الحكم على الحديث وبين الحكم على السند فالحكم على السند أي نقصد السند الذي أمامنا أما الحديث أي لمجموعة طرقا وهذا يحتاج إلى جمع طرق إذا لم يصل على الراجل من الصحابة فما زال الأمر مبهما كيف يكون من كلام, من كلام محمد بن سليم عليه رحمة الله وأنت تقل ما سبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامك أنه إسناداً اتصل إلى محمد بن سليم أو إلى الحسن أو إلى قسابة أو إلى الأعمش أو إلى يعني أن يراه من الرواب أو إلى اهتائج اليمسيط طيب محمد بن سليم أو الحسن قال عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل من الصحابه فلان الله جل جله وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم قد عد الصحابه وان الصحابه عدوا جميعا بتعجيل الله رحمه بتعجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الا من جد ومات على جدته فيخرج عن كونه صحابيا طيب فمجرد أن يقول عن من الصحابة فيتنها بتعديل الله عز وجل له لكن إن قال عن رجل صحاب يعني عن, عن ابن سرين أو عن الحفل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن من إنه صحاب ولم يكن إنه تابع فأصبح مبهما أن ولم اقتضع النساء إلا إذا جمعنا صرق واضطبخ لنا أنه صحاب أن إذا لم لن يصطبخ لنا فيتوقف في هذا الشرق بمعنى أننا سنحكم على السنة بالضعر لأنه يجود أن يكون أخذوا عن صحابه ويجود أن يكون أخذوا عن, عن صحابه فلماذا لم يوضح لنا؟ يعني وقال عن على كل المائي صل الله لو قدها رجل من الحجار لقلها الصحابة جميعاً وجود ولا حرج في ابهessen أُو عمن شهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن شهد حج النبي صلى الله عليه وسلم أو أع« من صلّصَ النبي صلى الله عليه سلم أو عنًّ, عن رجل من الأعراض دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا يعني يدلنا على الله الصحابي وأن الصحابة تأذوا صرحة لكن حضوري من ولا صامح وليس صار على السابق ما يقل هذا كيف سيقل وهو قد رفعه إلى النبي الماضي هنا يأتي يأتي جمع الطرق هل اختلف على المسيرين في هذا فرواها او عم من دونه فرواها قوم مرفوع مراه قوم مقطوعا فعند ذلك تنصيب الى التربيح بحسب الاحطر والاكتر فان كان الاحطر والاكتر في جانب الراس فسيكون مرفوعا ضعيفا وان كان الارجح والاكتر في جانب القاطع المقطوع والسند الى ابن سيرين صحيح أي يعني السند صحيح فسنحكم بانه مطبوع صحيح يعني هذا خالص عما نحن بحاجة ان بعض الرواة افضل هذا سيكون بجمع و... و... الترفيه ويكون لكن نحن الان في انه قال عن رجل اذا لم يأكل عن من الصحابة فيبقى انه نعم طيب قال رحمه الله تعالى اذا النوع الاول من انواع الانطفاع الذي قد يعني يغم على بعض الحصار وبعض العلماء وهو ماذا يقوم المبهد المبهد اذا اردنا الوصول الى الابهد فسيحتاج الى جمع الفرق و الى تعب و الى كذ فتعال يعني كانموذج كانموذج ااا في تفريغ حديث ااا حديث حداد بن أول طيب يقول أخونا مشهور سلمه الله لنرى كيف جمع الصور قال أن حديث شزاد بن أوسر رضي الله عنه فقد أخرج المصنف عن الحاكم من أسابوني محمد بن عبدالله وسطر شيخي أبي محمد أسطف وهو في كتاب معرفة علوم الحديث وقال على إسر هذا الإسناد من لنوع من المنفضع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشسير بن أول وسواهده في الحديث كثير وحجف الحاكم أوله وفيه ما من عبد من يأوي إلى فراش فيقع أسورة من إلاب الله عز وجل حين يأخذ مضجعه إلا وكر الله عز وجل به ملكا لا يدعوه شيئا يقربه ويؤديه حتى يهب من نومه حتى, حتى يهب من نومه حتى هب. أخرجهم اقتصرا على هذه التفع النسائي وفي عمل اليوم والليلة وعنه ابن السن في عمل اليوم والليلة قال أخبر الأحمد بن عبد الوهاد ابن ناددة الحوط قال حدثنا عبد العزيز بن مثله وفي هذا الطريق عند ابن السن هلال بن حر قديم السماع للجريري لأن الجريري كان قد اختلط وهذه سائدة مهمة فالجريري واسم سعيد بن اياد واسم سعيد بن اياد ثقة ولكن ما اختلط قبل موته بثلاث سنوات ومما الرواه اسمعت تقريب اترجمت الجريري الجريري ومن من روى عنه قبل اختلاط في ما عليه اسماه سفيان الثوري وقال عن الحنظلي او راجل من بني حنظله ها البريري البريري افرجه الترمذي والطبراني ومن طريق ابن حجر في نفائذ الاسرار ومحمد ابن عبد الواحد التقاء في معجم مشايخه نعم أربع واربعين ومئة نعم طيب أيضا من رواهنه بشر بن المفضل وقال عن رجل من بني مجاشع الرجل الضبراني في الكبير وفي الدعاء ورواه عن الجرير ممن من سمع منه قبل الاخطلاة حمد بن سلم وجعله عن, عن أبي العلاء عن شداد دون وصفة بينهم وهذا يعني, يعني أقول له على أن الجرير عندما اقتلت خلص في رواية أخرجه النسائي في المجتبأ وفي الكبرى والطبراني في الكبير وفي الدعاء ومن طريقه ابن حجر في نسائج الأفكار وابن حبان من فرق عن حماد بن سلمة دي. قال ابن حجر في إضحاق المهرة عقب رواية ابن حبان هذا الحديث لم يسمعه أبو العلاء من شداد وإنما سامعه من رجل من بني حمضلة عن شداد وكذا هو في الترمذي والنسائج وقال شيخنا في الصحيحة الباني رحمه الله تعالى أصلي دال انقطاع ولكنه لكنه, لكنه بين ابي العلاء وسدان ومن منثث وثق بينهما فرواء من بيرير بيذ المعروف وقال عن الحنظلي او عن رجب بن بني حوار أخرجه احمد ومن طريق عبد القني عبد الغني المقتفي في الترجيس بالدعاء وابن حجر في نتائج الاصفار وهكذا قال خالد بن عبد الله الواسطي مثل يزيد والسيان أخرجه القبراني في الدعاء وفي الكبير ومن طريق ابن عايم في القلية وابن حجر في نسائج الأسطار وهكذا قال سلم بن نور أخرجه عمر بن شبه ومن طريق ابن حجر في نسائج الأسطار بينما قال عدي بن الفضن عن رجلين قد سمى هما أخرجه القبراني في الكبير وفي الدعاء فهؤلاء الرواق عن الجرير هلال وابن الفضن قال رجل قال هلال من بني حمضرة وقال عزيز قد سمى هما وأسقط هما بالقلية حماد ابن سلم وقال خمسة آخرون عن رجل قال الثوري ويزيز وقالد وسلم من بني حمضرة وقال بشه من بني مجاشر وهذا تفصيل الإجمال الذي ذكرى أبو نعيم سبحية لما قال ورواه الثوري واشبه من المفضل العبيد من فض وحماد بن سلمة عن الجبير على اختلاف بينهم في من بين الشدد وابل العاد والرائج من الوضوح والالوان السابقه عن رجل من بني حنظله وهو قول تنهيد بما فيه سفيان وهم من تنع عن الجبير قبل الاختلاف نص على ذلك الاثري وغير ثم نظرت في جمهوره من كتب للكلب فوجدت بني مالك ابن حمرة ولد مالك ابن حنظلة دارما ولد مالك ابن حنظلة دارما وولد دارم ابن مالك مجاشع فلا خلافة بين القولين يعني انهم رجل من بني مجاشع او رجل من بني حنظلة ويكون بشرها من اتقاط الاسباك ومن سمع من فعيد قبل الاختلاف قد حفظه وتابعه مسرح بن الشيخ رتما سيأتي وحينئذ تكون الأطوال مختلفة غير مختلفة طالما من بني مجاشع من بني حنظلة إذا مجاشع من حنظلة إذا هو يعني واحد نسبه مثل مثلا ما يقال أحمد بن محمد الشيباني محمد بن محمد بن حمد الشيباني أو يقال الزهري بعض الناس يروي يعني ينسب الرجل لجزر قبيلة وبعضهم ينزد مثلا لرجل مشهور في داخل في الفرق من ادائه ايضا مثل ماذا ما نقول عروة ابن الزبير الحاسب او نقول عروة ابن الزبير القرص انتموها او نقول مثلا ابو بكر الصديق السيد او نقول ابو بكر الصديق القرص او نقول عبدالله ابن عمر ابن الخطاب في العدل او نقول عبدالله ابن عمر ابن الخطاب الفرس بقي قول من قال قد جمات يتجد منه انه معروف عند الوريس وظفرت براه قد رواه عن شتاب ابن اوس ويعق ما قد الاشعق الصنعان واسمه شراحيل, واسمه شراحيل ابن قليب ابن اذا الصنعان نسبة لصنعاء اليمن وترجمه غير واحد في اهل اليمن منهم الراه في فريق صنعاء قال وكان شرحيل ابن سرحبيب ابن كليب ابن الزشير من الابناء وهو ابو الاشعر الصنعاني نزل اخيغا بمسي وتوفيبا قلت وبها اخذ عن شباب وتمع منه هذا الحديث وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشي وقوله من الابناء معناه من ابناء الكرس القادمين مع سيش ابن في جيزم كما قال الحسين ابن عبد الرحمن الاهدن في كتابه تخصة الزمن في تاريخ تباة اليمن وترجمه فيه وقال وعده الحاكم في تابعي اليمن من نقدس في الاخبار وذكره خليفة في طبقات تحت من لم يخفض لنا نثر فان كان هو الرجل من المجاشع او من بني حنظلة فبالولاء الى الصن اسألت المولى هنا تفيد ان كان مولا لهم الا ان تكون كليف الذي ينسب اليها قبيلة كليف من يربوع ابن, ابن حنظلة ابن مالك ابن مبيد ابن منا بن كمين كما في موسوعة قبائل العرب وايض ذلك انه نشد شراحين الى كليف نقل اذن عساس الكتريق عن والبخاري في التاريخ الكبير وابن صابن في الطبقات وابن ابي حاتم في الدره والتعديل ومسلم من المحدد في الكنى والولادي في الكنة والاسماء طيب وابي حاء احمد الحاكم في الكنى والاسماء من قراءهم وجماعه وهو الذي ارتضاه صاحب الكمال وتم و... التهذيب النسبي وتابعه مختصوه ومعذبوه فإن ثبت هذا فيحول هذا المثال إلى الفصل الثالث ثم شرع في تقريب رواية أبو الأشعث عن شداد وقال أخرجه الطبرانيس الكبير ومن طريق أبو نعيم وابن عساسر من طريق إثنائيل بن عياش عن محمد بن يزيدا رخض عن أبو الأشعث به وسنبه زي برجال وفقات وفي بعض الانسلاف لا ضرق قاله شيخنا الألباني رحم الله دعلكم صحيح وزاد بعد كلام إن له طرقا كلها لا تقل من ضعف أو جهار أو انتطاع فإثناد هذا الطريق حسب فمحمد بن يزيد الرحب الدمشقي روى عنه جم جلهم في خاطر أورد ابن عساكر في شريط دمشق أورد ابن عساكر في شريط دمشق إن الرواب عنه سبعة وذكره محبانا في اتقاض وثاة المعلق على الإحسان محبان إراد هذا الطريق وفاة المعلق وفاة المعلق وفاة المعلق على الإحسان إرادة هذا الصحيح وفاة المعلق إرادة ولم يصبح عن درجة الحديث وجزن في الموالد ببعضه وتعقبه شيطن الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فغير الخطنة حسنه لفرقه في تعليقه على المسجد ولم يشر لفرادعه في الكتب الأخرى على عادة العسر ضبط ذلك فأما له أن يصرح بمقل المشيخين ويعمل على تصيب العسرات والنفس في المؤقبات الأبرازي على وجه جميل تجارب سوء ينفر الصيئة ويسكم الحسنة ولا قوة إلا بالله لأنه يرد على الشيخ شعي رحمة الله تعالى على الجميع قلت ومن طرق ما أخرج الحاكم عنه الضيقي في الدعوات الشبير من طريق أبي الحسن محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عمر بن مونس ابن القاس الألياني قال حدثنا اكرمة ابن عمار قال فنأت شدادا ابا عمار يحدث عن شداد ابن اوسو وفي اولية شداد اذا رأيتنا لا تكندون الزباب والكبة فاكمل هؤلاء الكلمات اللهم اني اسألك الحديث وهذا اثناء بن بعثي محمد بن سنان القزاز ليس هو على صفح مثلم كما قال الحاسب قال الزهدي في المجامعة وهو ابو داود بن وابن قراس ليس بثقة وأن الدار قطنيه فنشاه وقال لدأتك طيب يعني الحديث بمجموعة ضرقة يحسن وفي هذا يعني عظة وابرة في أن الإنسان لا يقتر بظاهر سند ولا يحكم على ظاهر سند إلا بعد الكث والسعد والاجتهاد فهذا الرجل الذي هو من مجاجع أو من بني حنظلة هل هو أبو الأشعر الصنعاني والحديث له شواهد وله مطابعات اخرى سيرتحي بها طيب هذا كان النوع الاول نعم شو بتعيد ايش نعم, نعم. طيب هذا وقت رد هذا الحديث <سؤال> نعم نعم ده بس الان سنحكم على الاسناد بانه اسناد ضعيف يعني طيب طيب الحديث الثاني يشهد الاول والثاني فخوح يا الشباب المبهم الراوي المبهم <تصفيق> إن كان في التابعين فيقل فيهم الكذب وإذا ينظر صيب لا نقول بعدم وجوده ولا نقول بكفرته إنما نقول يقل الكذب في التابعين لكن يوجد فيه في بعضهم البعض فإذا شهد له حديث صحيح أو حديث حسن ارتقى ولا شك أنه ارتقى أما إذا كان الإبهان في مدون تابعين فإن استطعنا الرسول فالحمد لله وإن لم نفتدع فإن كان للحديث سند صحيح ثبها ولا أو ثند حسن لكن إن كان الثنب ضعيفا فهنا سيأتي الاجتهاد هل المبهم هل الضعيف هو الذي في طبقة المبهم إن كان هو يطلقش أن يكون المبهم هو هذا الضعيف فلا يرتق وإذا كان في غير طبقته فنقوم هذا المبهم هنا لمس هو الضعيف في هذا المكان فهو هنا قابل للارتقاء يعني الان عندي حديث في اثنادي رجل مبهم المبهم ان يقول عن او عن من بني فلا هذا اسمه المبهم هذا المبهم اذا كان اذا كان السند الثاني الذي يجهد له إذا كان صحيحا فلا ثلاثة لأنه إن كان إن كان الراج الثقة استند الصحيح هو ذات المظهر إذا انتظر وإن لم يكن هو شاهد له خيب؟ لكن إذا كان استند يعني إذا كان يستند الصحيحا أخذ على النبات لكن اذا كان بعيثا. في اثنابه رجل بعيث. فسنظر في بعيث. هل هو في طبقة المبهمة? ان كان في طبقة المبهمة لا يفعل. خشية ان يكون هذا الطبيب هو ذات المبهمة. طيب? اذا لم يكن في طبقته اذا لم يكن في طبقته فهو قابل للارتقاء لأن هذا في صبقة وذاك في صبقة أخرى فلعل الذي في صبقة وذاك الثقة الذي روا عن ذاك الثقة طيب قال رحمه الله تعالى قد والنوع الثاني من المنقطع والنوع الثاني من المنقطع هو أن يكون في الإثناء برواية راه لن يجمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابع الذي هو موضوع إرتاح فلا يقال لهذا النوع من الحديث مرتاح إنما يقال له منقفع بمعرفة الآن قبل أن تصل للتابع إن وجد بعد التابع ماذا يصمى؟ ثم مرسلة ولذلك كثير من أهل العلم يطلقون على المتطاع بعد التابع أنه مثل حديث أثناء أبو داود بعد أخراج الحديث ماذا قال؟ مرسل لم يسمع قال النظري يعني. او لم يدرك خالد بن مغيش عشر طيب فسموه انسانا من انقطاع بعد الثابق. لكن اذا كان قبل الثابع اذا كان قبل الثابع بانهم تمت انقطاعا تمت المنقضة لا علاقة له بالحديث المرح لان الارسال من بعد من بعد الثابع. يعني الثالث من عند الثابع فما طويل. من من تحت الثابع يسمى انتقار. وراء وضرب مثالا ضييفا جدا وهو من النماذج والامثلة القوية جدا على المنقضة الى على المنقضة القطع نحن قلنا ان الانفصال وصفه الاسناد ينقسم الى قسمين الى انقطاع جلي وانفصال فك ها الانقطاع الجلي ينقسم الى كم قسم؟ اثنين الانقطاع ينقسم الى قسم الانقطاع جلي وانقطاع خطل الانقطاع الجلي ينقسم الاربع مرسل معلق معضل منقفل سيد والخطل لقسمين مدلس مرسل خطل وهناك بم يقولنا ان مرسل الخطل والمدلس لكن يعني هو يفرق بالمهن ان كان يوجد بعض الكلام بعض قد يفهم منه أنه ما من شيء يعني المرسل ما رواه السابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصف من بعد السابع وهذا الذي نبدأ عليه ابو عمر الدنيا رحمه الله تعالى هنا الآن فالمعلّف ما تفق من أول إسناد المصنف أعراضا الأسفر على التواجر ولو كل السنة كأن يأتي مثلا إمام كمالك أو البقار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي سنة معلقا المهدر فقط من أثناء سنة ساولان فأسفر على محل منقضع لطلاع الكل سنة كفاعة لكن انا اريد ان اعطي تعريقاً دقيقاً للمنقضع للصلاح تنوي وليس سباب عند داب للقطاع انتبق معنا اشنا الظروب انتبق عندنا داب الذي كنا بباب للقطاع اي داب المنقض من قائع من قطاع جليل وان قطاع خس من قطاع منها الحديث المنقطع اريد ان اعطي تعريقا دقيقا جامعا مارعا منوع المنقطع ثمال وليس كدار. هو من من اثناء ثمده ليس من الاول ليس من اصل الثمد وليس من جداية ثلاثة حمد المؤلف المحرم اننا من الاسناء طب في الاسناء عرض المعظم وهو ضمن اثنان إثنان, ف... اثنان فصائدا على السلام فأنا قلبي من منقطع تأريفا خاصا به فهو ما تقضى من اسناء سنة برام او على غير سلام من اسناف السمك يعني لا خلاص انت انا المهم ان من, من أثناء ليس في أصل السمك حتى لا يكون مرسلا وليس في بداية اللسان من حتى لا يكون معلقا وليس على الثواني يخرج منه معظم وان كان يكن ما انتقاء كبات باب المنطقة لكن كنوع خاص كنوع ما تقف من اثناء جثنبه راوم او اكثر ما الاكثر من الله وكان اثناء طب على التوالي ثم معظم انا اريد منقطعا اصطلاحيا لا يختلف بأي نوع ما هو ما ثقف من اسماء الاثنى ثقف من اسماء على غير ثوب فهمت فهمت نعم فهمت. ايه يعني الان عندك المعلق مثل المروحه من عند المصنف الصرف المرسل من بعد السباعي ارسل المعظم السلعر الثواب من اسماء السن قادم انقطع هذا تنوع ما عندنا المنقطع كباب اي في السن انقطاع ان عدم اتصال في الاسنان انقطاع ها والذي عد ابو عمرو الداني رحمه الله تعالى المذهل من اقسام المنقطع لماذا لانه عدم الخطر لا يصدق انما عدم الخطر ما هو المدهل لا نعم فكانه غير موجود هو اذا خلاص لا تنسى حقيقهناها وافرد امراه من هو لا نعم وصلنا اليه ابهنه انساء راو وكماه راو خرج عن الانتصار لكن اذا لم نصل اليه وظل مبهنا يعني اذا لم نصل اليه وظل مبهنا فالمبهن والغير موجود سواء فهنا ولد عدم الاتصار ولد عدم الاتصار وقال عن الرجل طيب من الرجل ما ندف نت... اذا الحديث ضعيف لابهام هذا الرجل فهذا الرجل المبهم كأنه غير موضوع ومن هنا عدوا ذلك من باب الموضوع سواء كان الحاكم فأسان الظالمي رحم الله فأسان القادم فأسان كلام يعني المهم أن هناك من حتى المبهن ك... ك... ك... ك... ك... كعدم اتصال في الإسلام ولذا أثاره في قصة المنقفة لكن كمنقفع الصلاح ما سقط من أجناء الزنجراون أو أكثر تعالى لننظر في هذا المثال الذي ذكره وهو نموذج تطبيق عملي على المنقفع للصلاح قال والنوع الثاني إذا النوع الأول من المنقطع الذي يعني يكاد يخفى على الخصوات الكبار النوع الأول ما يوجد فيه راو مبهم مبهم من هو؟ يظل يبخص ويقعد وقد يصل للصواب وقد لا يصل وقد يصل لحقيقة الرجل وقد لا يصل النوع الثاني أن يكون في الإثناد رواية راو لن يسمع من الذي يروى عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي يعني قبل ان يصل الى التابعي يوجد الدرامة الروى عن اخر لم يسمع منه ايه قبل ciصولي للتابعي الذي هو موضع الانسان موضع الانسان من التابعي لان المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلوه سلم او ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه السلم لا يقارن هذا الماء لا هذا الماء من الحديث مر ما من يقال له من قطع لماذا لان الانقطاع وجد في أثناء السند يعني انظر للدقه هنا انه اشترط اشترط ماذا وهذا كلام يعني, يعني هو مقط من كلام الحاكم رحمة الله تعالى عليه ان ان ما دون التابعي أن يخفل دون التابع سيسمى منخفض عنه إلا أن يكون معلقا أو يكون معبلا لكن التابع يفكف فسيسمى مرسلا هذا الرسالة ذلك ما أخبرنا به عبد الملك ابن الحسن أصبق لي في الإجابة ما أخبرنا به في الإجابة إذن أخبره إجازة هل يقال في الإجازة في أخبرنا يجوز إذا أوضح كذا على خلاف بين آل الإن هو ما هو أوضح. فقال أخبرنا في الإجازة فلا حرج في مثل هذا للصلاح وفي مثل هذا التعامل مع طرق التحمل التي هي كم ثماني سماع ان لله وان اليه راجع استمع للوداد يا احمد مباشره سماع قراءه السيد الاجاده المناوله الاعلام المكاتبه الوثيقه الايه الوداده ومن اهل العلم من يقول ان الوداده ليست طبقه من طبقات التحمل ان ودات ودات تتعبنا ذكرتنا فيه لكن بشرح أن تكون متأكدا من صحة الخط من تنشر إليه الكلام ولذا نحن نقول ينبغي على خالب العلم أن يهتم بالكتب المحققة وإن كانت غالية في الثمن فينفح المحققون بتقوى الله عز وجل حققون الكبار أنها ما أقصد الذين يشعرون الكتب إنما المحقق بالمعنى المحقق ينفح بتقوى الله أن يعني يرحم عباد الله قليلا او كثيرا وصالب العلم ينسن بالكتاب خاصة منك إذا لم يكن عندك فيه إجازة فأنت تترويه مجادة كيف ترويه مجادة وأنت لم تتأكد من صحة ما فيه فالمسكداء التجارية لا نحل لها من الإعراض عند المحققين وعند أهلهم لماذا لأنك لا تبت الكتابة الخفيلة سبارة الله ورق أذان كم تفضل الله تفضل الله تفضل الله تفضل الله فعالة. النوع الثاني المنقطع وأن يكون في الإسناد رواية طراب لم يسمع من الذي يروي عنه الحديثة قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال فلا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل إنما يقال به منقطع ومثال ذلك ما أخبرنا به عبد الملك ابن الحسن اللي في الإجابة قال حدثنا محمد ابن عبد الله النيسابوري الحاصر من هو؟ لماذا تكلمه؟ ركس واحدة لا قصص أحمد الحاكم محمد ابن عبد الله النيسابوري الحاصر ولذا هذا كلامه والمثال مثاله ولكن هو نقل ويعني يعني يعني, يعني تصرفت العبارة قليلا قال حدثنا ابو النظر محمد بن يوسف الفقيق قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن سليمان الحضرم هل تهت لمطين؟ مطين مطين, مطين. مطين في الـ في الـ ليس في الأسماء وا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا عمرو الرزاق قال ذكر الثوري عن أبي اسحاق من هو ابو اسحاق من عمرو بن عبد الله اشتقون ابو اسحاق عمرو بن عبد الله السريع عن زيد بن نيا عن كذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بك فقوي عنه لا تأخذه في الله لوم لا. وإن وليتموها عليا فهذه المهدي يقيمكم على طريق المستقيم ابتداء يعني هو أخذ كلام الحاكم واتصرف فيه تصرفا يكي. قال أبو عمر ها جئت ابن سليمان وهذا إثناد لم يتأمله متأمل إلا شهد له بث الاتصال لأن سماع عبد الرزاق من الثوري مشهور واشتهاره به معروف وكذا سماع الثوري من أبي إصحاب واشتهاره به أيضا مشهور معروف يعني هو يقول إن ظاهر الإثناد الصحة لماذا لأن عبد الرزاق رحمه الله تعالى سمع معلوم أنه سمع من الثور وتلقى على الثور وكذا السوري اخذ فأخذ عن ابي اصحاب بل هو من اوضق النفس ابي اصحاب نعم than me. لا قطعه صغيره بس مطير محمد هذا الإسناد لم يتأمله متأمل إلا وماذا إلا وظن أنه متصل لأن عبد الرزاق سمع من الثوري واشتهر أخذ عن وكذا اشتهار أخذ الثوري عن أبي إسحاق بل هو من أوثق أصحابه وفيه انقطاع في موضع وذلك أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري إن وإنما سمعوا من النعمان ابن أبي شيبة الجنبين عن سفيان إذن بين سفيان وبين عبد الرزاق النعمان ابن أبي شيبة وسفيان أيضا لم يسمعه من أبي إصحاب وإنما سمعه من شريك عن أبي إصحاب شريك ابن عبد الله النقوي نعم اذا هذا الحديث فيه انقطاع في موضعين عبد الرزاق لم يسمعه من من الثوري والثوري لم يسمعه من ابي اسحاق ها, ها. محمد ابن عبد الله ابن سليمان الحضرمي هو هو الملقب الحافظ الكبير الملقب بمقيم لكن انا اردت ان اقرا ترجمه النعمان ابن ابي شيبة عبيد الصمعاني او الجنبي بفتح الجيم والنوم طيب الجنبي نسبة الى الجند. والجنب منطقة معروفة في فاعث باليمن فيها مسجد يقولون إنه ما زال على بناء معاذ بن جبر رضي الله عنه الله. هو كم نزل الجنة فعلا هي منطقة صحراوية قبل الدخول إلى تعز من جهة اب طبعا فعاد سأقول اب وكذا وكذا لا تفهمون شيء أقول ما أقول فعظوما هي منطقة شبن صحراوية قرى يعني لكن رمال وحر قبيل الوصول الى تأز وهي تابعة لتأز في البيع ونزل اليه معاذ بن جبر رضي الله عنه فعبد الرزاق عن النعمان ابن أبي شيبة الجنبي عن الثور عن الثور طيب نحن قلنا عن الثور عن شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن نسية وكذلك كل راو مشهور بالرواية عن إمام من الأئمة معروف به إذا ورد عنه مثل هذا مخسرا سبيله سبيل هذا الخبر في تسميته منقطعا يعني راهم مثلا مثل القصة المعروفة عندكم عن علي بن خشرم عندما قالوا لابن عييمة حدثنا ولا تدلس فقال قال الزكس هو لم يسمعه من الزكس اطرق مسألة التهليم اطرق مسألة التبليل والتبليل جزء من الانقطاع اطرق مسألة التبليل قوله قال الزهري أو عن الزهري ما لم يسمعه منه ماذا يسمى, يسمى يعني إذا روى الراز إذا روى الراز عن شيخه الذي عرف به ولم يكن قد سمع هذا الحديث فهو من أقسام لانقطاع ال... وهنا قد نقول إنه تبليس أو إنه انقطاع يعني حولا كل تبليس فالتبليس نوع من الانقطاع وكذلك كل راو مشهور بالرواية عن من الأئمة معروف به إذا ورد عنه مثل هذا مفسرا سبيل هذا الخبر في تسميته منقطعا وهذا من أدق أنواع هذا العلم أن تحدث أن هذا الحديث من مسموعات هذا الراوي أو ليس من مسموعاته هل دلت فيه أم لم يدلت هل أسقط لأنه الآن أنت بالنظر إلى ظاهر الإثنات ستحكم عليه بالاتصال والبحث وراء ذلك لكن إذا دقق وتعب فستعلم أنه يوجد سقط في الإثنات من الذي أسقط هل أسقط ثقة أم أسقط ضعيف إن أسقط ضعيف فالحديث ضعيف إن أسقط ثقة فلماذا أسقطه إذن هنا هذا من التثليث الخطي الذي ونوع من, من قطاع لذا قال وهذا من أدق أنواع هذا العلم إذ لا يعرفه إلا المميز الماهر الجامع لطرق الحذير وبالله التوفير يعني هذا المثال سيضخل فيه أنه مثال صشح جدا للمقطع الاصطلاحي مثال صشح جدا لأي شيء آخر للتدليل مثال جيد جدا لأي شيء للتدليل التدليل ما هو الذي سمع منه ما لم يسمع منه مهما سمعه مهما أنه قد سمع منه بصيغة تحت من الصناع كقال وعليه وهو هنا هكس يعني الآن ما هو التبديل يعني الحديث هنا هو ما يعني ما زال ضعيف لكن الآن الآن, الان هنا هذا المثال إثقاط بين رويين سمع الأول من الروي من شيء الأزقاط الأول عبد الرزاق عن النعمان ابن أبي شيبة الجنبي عن الثور هذا الأول الثاني الثوري عن أبي إسحاق بينهما شريك ابن عبد الله طيب سماع عبد الرزاق من من, من الثوري قائم موجود ولا ينكر سماع الثوري من أبي إسحاق قائم موجود ولا ينكر بل هو من أوتق الناس فيه طيب هذا الإسقاط أي أين في أنواع الحديث نموذج صحيح إذن للمنقبح الصلاح لماذا للإقصاء في مكانين مختلفين في أثناء السنة ونموذج للمدلث لماذا لأن عبد الرزاق لن يسمع هذا الحديث من من من الثور وأسقط من النعمال ابن أبي الشيط والثوري ولم يسمع هذا الحديث من شيخه أبي إسحاق وبينهما شريك وتبليس الإسناد ما هو هو رواية الرابع عن عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل من الصماعة كقال وعنه هو هنا عبد الرزاق سمعت الجملة من الثوري لكن هنا قال عن الثوري أو الثوري قار طيب والثوري سمع من أبي إسحار لكن هنا لم يسمع هذا الحديث منه فهذا نموذج صحيح جدا في في المنقطع الاصطلاحي ويليق أيضا أن يكون نموذجا للحديث المرسل طيب قال رحمه الله تعالى بعد هذا باب ذكر أحوال المدلثين من أصحاب الحديث وتقسيم طبقات المشرح مذاهبين يعني بعد أن ختم بهذا المنقطع الذي هو في حقيقته نوع من المدلث يعني هو هو مدلث إذن عندنا النوع الأول الذي قد يقف كبار الففاظ أمام طائرين النوع الأول عند أبي عمر ما هو الذي في إثنابه رب المجد. والثاني الذي فيه انقطاع مع ها انقطاع مع نعم مع, مع تدليل انقطاع مع تدليل لأنك لو بحث تفادث أن عبد الرزاق سمع من الثور وأن الثورية سمع من أبي إصحاب لكن مع البحث وجمع الطرق سيتبين انه ان عبد الرزاق لم يسمع هذا الحديث من الثوري وان الثورية لم يسمع هذا الحديث من هذا الاحاق فدل على الانقصاع معه اتفديس ولا شك انه من اداء بالانواع ومن اعثرها واشقها ايه لا نسألة يحمل على الوجهين يعني فيها ما فيها ثم العلماء مصوا على هذا قال حدثنا عبد الوهاب ابن احمد ابن الحسن قال حدثنا ابن الاعرابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مرزوق البدوري ليس الياء الباء البدور ساعة ان شاء الله الكلام قال, سمعت قال حدثنا ابو نعيم ابن ذلكين قال سمعت شعبة يقول لا ان ازني احب الي من ان ادلت ثم قال أخبرنا سلمون ابن داود المقرئ قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن الصواف قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثنا روح ابن عبد المؤمن قال سمع في يزيد بن زريع يقول لان أفر من السماء أحب إلي من أن أدل ثم قال حدثنا أبو عثان هو الصواب ابن عثان وعبد الرحمن ابن عثمان ابن عفان المتقدم قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن أبي خيثمة يعني هنا خطأ بواحدة هناك خطأ بواحدة قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن الصفار قال سمع في يزيد بن زريع وسئل عن التدليس فقال التدليس كذبة ثم قال قال أبو عمر والتدليس في الحديث يرد على ستة أضرب يعني سيذكر لنا إن شاء الله أنواع التدليس وأنها ستة أنواع وهذا ان شاء الله ما سيكون في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى إن أراد الله ويسهر أعلم نعم إيش أحمد بن أبي خيثما نعم مسؤango بن أبي خيثما قد قطع أحمد ابن أبي خيثما زهير بن حرب زهير بن حرب أبو خيثما زهير بن حرب طيب فهو أبو خيثما يكند أبو خيثما سوى كان زهير بن حرب أو كان زهير بن معاوج لكن في هذه الطبقة هو زهير بن حرب وابن أحمد فقد أحمد ابن أبي خيثما ولكن lest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 وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منه وإلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين وصلنا الله وسلم وضارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه السلام